117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. والطور 119. وكتاب مستور في رق منشور والبيت والسقف والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع 115. ما له من دافع يوم تمور السماء مورا 117. الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين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 124. إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 125. إن المتقين في جنات ونعيم 114. باكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 115. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على مصفوفة وزوجناهم بحور عيد والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء 117. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون 118. يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأفين. 115. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون 116. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 117. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين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 بِكَ كَاهِنٌ وَلا مَجْنودٌ أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبَّ فَإِنِّي مَعكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَم تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا 112. أم هم قوم طاغون 113. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 114. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 115. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خذائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه 119. مستمعهم بسلطان مبين 110. أم له البنات ولكم البنون 111. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أَمْ أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون 113. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما وَإِن يَرَوْكَ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ تَدْعُงُ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً 119. ولا هم ينصرون ظَلَمُوا وإن دُونَ ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون 111. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا